ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المرسلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد النبي الف ألف صلاة و ألف سلام عليك يا سيد الصديقين ألف ألف صلاة و ألف سلام عليك يا سيد الراكعين ألف ألف صلاة و ألف ألف سلام عليك يا سيد القاعدين الف ألف صلاة و ألف سلام عليك يا سيدنا سليم ألف ألف صلاة و ألف سلام عليك يا ألف ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المكبرين الف ألف صلاة وألف الف سلام عليك يا ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الطاهرين الف ألف صلات و ألف سلام عليك يا سيد الشاهدين ألف ألف صلات ألف سلام عليك يا سيد الأولين ألف ألف و ألف سلام عليك يا سيد الآخرين الف ألف صلات و ألف ألف سلام عليك يا يا رسول الله ألف ألف صلات و ألف ألف سلام عليك يا يا نبي الله ألف ألف يا و ألف ألف سلام عليك سيدي يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من أكرمه الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من أعظمه الله الف ألف ألف من صلاة وألف ألف سلام عليك يا من أظهر الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من الله ألف ألف صلاة وألف في سلام عليك يا من صلّى الله ألف و سلام عليك يا من الله الف و سلام عليك يا خير خلق الله وألف ألف سلام عليك يا خاتم رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سلطان الأمبياء ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا برهان ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مصطفى ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا معلم ألف ألف صلاة و الف ألف سلام عليك يا مجتبى ألف ألف صلات و ألف ألف سلام عليك يا مزكى ألف ألف و ألف ألف سلام عليك يا مكي ألف ألف و ألف ألف سلام عليك يا مدني ألف ألف ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا عربي، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا الف ألف و الف, ألف سلام عليك يا ابطحي <reklami> ألف, الف و الف, ألف سلام عليك يا زمزمي ألف ألف صلاة وألف سلام عليك يا <الف الف الف الف سلام عليك يا أمي <الف الف <سلام> ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدا ولدي آدم ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدنا ماد ألف ألف صلات و ألف ألف سلام عليك يا سيدنا محمد ألف ألف و ألف سلام عليك يا طه ألف ألف و ألف سلام عليك يا ياسين ألف ألف و ألف ألف سلام عليك يا مرد و ألف صلاة و ألف وألف ألف سلام عليك يا صاحب الكوثى ألف ألف صلاة و ألف ألف سلام عليك يا شفاء يوم المه الشهب ألف ألف صلاة و ألف ألف سلام عليك يا صاحب ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب المعراج ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المصلين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا سيد الكونين والثقلين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا صاحب النع علي الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا سيدي يا صلى الله يا خاتم والمرسلين الف الف صلاه تنوى الف سلام عليك يا سيدي نبي الله يوم الدين لله رب العالمين